فإن خذتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نشلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 ومن كان غنيا فليستعفف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وَرِثَكَ لَا لَهُ أَمْرَاءُ وله كَانَتْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ شركاء ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليست التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تبت الْآَنَ قَالَ إِنِّي تُبَتُّ الْآَنَ وَلَا الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تبثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فضارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا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 وريمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وانهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم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 ومن لم يستطع منكم طَوْلًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكشوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محطنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مِن ما ترك الوالدان والأطربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القربى, الْقُرْبَى والجار الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بالجنب وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 يومئذ يود الذين كفروا وعطه الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كان عفوا غفورا ألم تر إِلَى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أَن تضلوا السبيل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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبس وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن ليبطئن أَنفَاسَهُمْ فَإِنْ أَصَابَتْكُم قال قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لم لَمْ معهم شهيدا شَهِيدًا ولئن أصابكم فضل من الله لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوذ فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 فلما كتب عليهم القتال إِذَا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أَوْ أَشَدَّ خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 ومن يشفع شَفَاعَةً سيئة يكن له كِفْلٌ منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حييتم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا عيب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يظلم الله فلن تجد له سبيلاً وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تولوا فأخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت نطيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لهم الصَّلَاةَ فَالْتَحِقْ بِطَائِفَةٍ منهم معك وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا فليكونوا وَرَائِكُمْ ورائكم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 وخذوا حذركم إِنَّ الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قضيتم الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طمأننتم فأقيموا الصَّلَاةَ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 وكان الله عليما حكيما إِنَّا أنزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خطيما واستغفر الله إِنَّ الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 بريئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين النار ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فتوف نبتيه أجرا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَطَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلًّا نَّهُمْ وَلَا أَمَنِيًّا نَّهُمْ وَلَا آمُرَنَهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَهُمْ فليغيرن خَلْقَ اللَّهِ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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا تيلا تؤتونهن ما كتب لهن وتربون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكشوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما خلحا والخلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تميلوا كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء وَلَا إلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن زوء فإن الله كان عفوا قديرا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 وإن من أَهْلِ الكتاب إِلَّا ليؤمنن به قبل موته ويوم الْقِيَامَةِ يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أَنزَلَ إليك أَنزَلَهُ بعلمه وَالْمَلَائِكَةُ يشهدون وكفى بالله شهيدا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تغلوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تقولوا عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ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 لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا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 ولا نطير يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتقموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنتيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم